أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم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 فذكر بالقرآن من يخاف عيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر Fadhakir bil Kur'ani maya khafu wa Nasikiliza na siku wataponadi mwenye kunadi kutoka pahala karibu Siku watakaposikia ukelele wa haki Iyo ndiyo siku ya kufufuka Hakika sisi tunahuisha na tunafisha na kwetu sisi ndiyo marejeo Siku itapuapasukia ardi mbio mbio Mkusanyiko huo kwetu ni mwepesi. Sisi tunajua kabisa waya semaio, walawe wesi mwenye kuwatwalia kujabari. Basi mkomboche kwa Qurani ana iliogopa onyo. Imeletoa kwa kwa na uongofo.com.